ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ل ل ف ل ا م ميم ر ت ل ك آ ي ا ت س ل ا ب و ا ل ذ ي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 يدبر ا ل أ موسوعه ر ربكم يفصل الآيات نعلكم بنقاء ت و النابلسي ذ ي م ل أ ر ض و ج فيها ا ر و وأنهارا ومن ك للعلوم ا فيها ز ج ي ا ن ي ي ش ل ا ل ل ي ل ا م ي ه ا ر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 الذين كفروا ر ب ب ه م و أ و ل الأغلال ئ ك أ في ع ن ا ق ه م وأولئك أ ص ح النابلسي ب ا ر هم فيها خ للعلوم ا ل ا س ل من قبلهم ا ل م ث ل ا ه وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آ ي ه من ربه انما انت منذر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 شركه ا ل ق و ومن ل ج ا ر ب ه ومن ه و مستخف ب ا ل ل ي ل و س ا ر ب ب ا ل ن ه ا ر له م ع ق ب ا ت مضمون ن بين يديه ه ا ن ت م ر ا ل ل ه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 وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء, يستجيبون لهم بشيء إلا, كباسط الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في و ل ل ه ي س ج د من م في ا ا ل س و ا ع ه ا ل ن ا ب ا ل غ د و و ا للعلوم آ ص ا الاسلاميه أ ر ض قل الله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 فسالت أ و د ي ة بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حنيه او متى زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 لو أ ن لهم ما في ا ل أ ر ض جميعا ومثله معه ل ف ت د و ا به اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد افمن يعلم انما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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا ا ل ص ل ا ة وانفقوا مما رزقناهم سرا و ع ل ا ن ي ة ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم ع ق ب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم و أ ز و ا ج ه م وذرياتهم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 أمر اسماء ل ل يوصل ه به أن ي ف د و أولئك ن في الأرض ل ه ل ل ولهم ع ن ة و س الله يبسط ا ل ر ويقدر ر ز ق لمن يشاء و ف ح ا بالحياة و م و ا و ع ه ا ل ن ا ا ل س ي ل ل ع ل و ل الاسلاميه عليه آية من ربه ن ش ا ء و ي د ي إليه من ألا الا ذ ي ن ن آ م و وتطمئن و ق ل بذكر ب الله ألا بذكر الله بذكر تطمئن القلوب الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات قبالهم وحسن ماب كذلك أ ر س ل ن ا ك في أ م ة قد خلت من قبل ه ا أ م م لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو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 موسوعه النابلسي و ت ق ب ا من للعلوم الاسلاميه ل ه ل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 قل سموهم ان ت ن ب ئ و ن له بما لا يعلم في الارض ان بظاهر من القول بل سهين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له م ن ه ا ا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 تلك م و س و ع ق ب النابلسي ي ا و ن آتيناهم للعلوم ا بما يفرحون ي ك الاسلاميه ب ن ك ر ب ع ض قل إنما أن أعبد ا ل ل ه و ل ا أشرك ب ه إ ل ي ه أدعو و إ ل ي للعلوم الاسلاميه ع ا س م بعد م ا ج ا ء ك من ا ل ع ل م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 ل ك ل أ ج ل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب و إ م ا نرينك بعض الذي نعدهم أ و نتوفينك ف إ ن م ا عليك البلاغ وعلينا الحساب أ و ل م يروا أ ن ا ن أ ت ي ا ل أ ر ض ننقصها من أ ط ر ا ف ه ا والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله يعلم ما تكسب ويقول ع ع ل الكفار لمن م ب الدار ي ق و الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب